وهيئ لنا من أمرنا رشدا نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الجميل سبق أن ذكرنا أن أسماء الله تبارك وتعالى تقسم إلى قسمين أسماء جلال وأسماء جمال وعلى رأس أسماء الجمال اسمه سبحانه وتعالى الجميل والله جل وعلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته هذه لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال قال الإمام النووي إن الله جميل يحب الجمال اختلف في معناه فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال وقيل جميل بمعنى مجمل أي ككريم ومكرم أي يجمل أي هو الذي يحسن ويحسن أمر الناس وقال الإمام أبو القاسم القشير معناه جليل وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه وهذا كله من جملة تفسير معنى الجمال في حقه والمعنى أشمل من ذلك كله قال الحليم ومنها الجميل وهو الإسم في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ومعناه ذو الأسماء الحسنى قال ابن القيم وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل وكل ما تراه أنت من جمال هذا أثر من آثار جماله هو سبحانه وتعالى وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان فجمال ذات وجمال صفات وجمال أفعال لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفكه ذي البهتاني الجمال أمر يسعى له كل واحد منا بالفطرة فالجمال يسعى إليه كل إنسان بشكل تلقائي فعندما تريد أن تشتري ثوبا تريد أن يكون هذا الثوب جميل وعندما تريد اقتناء أثاث تريد أن يكون أثاثك جميل وعندما يريد الرجل أن يتزوج امرأة يفتش عن المرأة الجميلة في عينه وهي بدورها عندما يتقدم لخطبتها الشاب تفعل ذلك أيضا إذا في فطرة كل واحد منا بلا شك وبلا ميريا هذا الشعور وهذه الغريزة بالبحث عن الجمال يقولون الجمال هو الحسن في الذات شكلا شكل حلو وفي الصفات النفسية قابلية اللي انت بتقول عليه نفسيته حلوة تصف بجمال الخلق بتعرف تتعامل معاه بأريحية من غير ما يكون بينك وبينه سدود وحواجز وفي الفطرة تتطلع في البحث عن الجمال تعالوا ليه أمور مهمة تتعلق بشأن الجمال الجمال قالوا الحسن يكون في الفعل والخلقي وقاله هو في فرق ما بين الحسن وما بين الجمال ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة قال الحسن في الأصل للصورة الشكل من بره فكنا نقول الشكل ده نقول عليه شكل حسن ده الأصل في استعمال اللغوية ثم استعمل بعد ذلك في الأفعال والأخلاق فبقينا نقول فعل حسن وخلق حسن حسن الخلق وما شابه والجمال كان في الأفعال والأخلاق الأصل في كلام العرب أنهما كانوا لما يوصفوا شيء بالجمال كانوا يوصفوا به أفعال الناس أخلاق الناس ثم استخدموه في الصورة فصار الاتنين بمعنى واحد يبقى بنستخدم لفظ الحسن ولفظ الجمال في هذا كله القرآن لما تكلم عن الجمال تكلم عنه في آثار وده اللي احنا بنقول عليه إحساس الجمال بيحصل عندك إيه؟ نوع من السرور اللذة حين يجمل عندك شيء فيتلتذ به شوف القرآن بيقول إيه ربنا يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقرة دي جميلة لأنها أثرها إيه إنها تسر الناظرين حين يقول الله جل وعلا عن الجنة يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيصف لذة العين على أنها أثر من أثار رؤية الجمال شفت حاجة حلوة فأنت متلذذ بذلك حين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وكأن في ذلك بيان إلى الدافع الذي يجعل الرجل يمين إلى المرأة ولو أعجبك حسنهن تعبير عن التأثر بالجمال لما العلماء أرادوا تفسيراً ليه لمعنى الجمال واختلفوا في ذلك وفي تقسيماته الإمام الغزالي يقول أن الجمال حسن كل شيء في كماله إيه الحاجة اللي يتقال عليها جميلة إحنا للأسف نظرتنا قاصرة في معنى الجمال فممكن الجمال الزائف هو اللي يشد الانتباه امرأة تضع بعض المساحيق على وجهها من بره الشكل ده زائف لكن ده ليس جمالا أصليا، ده جمال مستعار، فهو بيقول جمال ده إيه؟ الحسن كل شيء في كماله، فيقول إيه؟ يقول إن مثلا الحسن في الخط، خط واحد لما يقول خطه حلو، ميبقى خطه منسق، شكله فيه تناسب في الحروف، الشكل ده يختلف تماما وصف الحسن عن لما أصف إمرأة بالحسن. عن أني أصف سيارة بالحسن كل شيء اللي الأكمل في صورته هو ده اللي احنا بنقول عليه حسن اللي بيؤدي الوظيفة بشكل جيد اللي فيه بهجة للناظر اللي يترتب عليه من للإنسان أو لذة للإنسان ده اللي يتقال عليه شيء جميل عشان كده بيقول فحسن كل شيء في كماله الذي يليق به فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرص ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت كل حاجة ليها مقاييس الجمال بتاعتها ابن القيم يقول إن الجمال نوعين أخذوا بالكم بقى من المعاني جاولي الجمال ينقسم إلى نوعين جمال ظاهر وجمال باطن فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته وهو جمال العلم أحسن حاجة تصف بها وتحصف بها العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة اللي هي رأس مكان من الأخلاق ده الجمال الباطن أما جمال الظاهر فزينة يخص الله بها بعض الصور يعني بعض الناس أشكالهم بتبقى أجمل من بعض وهي من زيادة الخلق لكن الأهم أيهما جمال الباطن أفضل من جمال الظاهر لكن لما استهلكت هذه الكلمات بين الناس صار الناس لا يصدقون فهو بيروح يتجوز امرأة بالجمال الظاهر وتفتنه ولأن الإعلام كله بيقول الكلام ده ولا يفتش عن الجمال الباطن ويعتبره شيئا يعني ثانويا يأتي من بعض مش مشكلة بس هي زي فلقة الأمر فما فيش مشكلة أنه يعمل أي شيء عشان ينال دي وبعد ذلك لما يتعامل معها وينتهي الافتتان بجمال الظاهر يتبين له أنه لو بحث عن الجمال الباطن لكان أولى به وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين ثري بيتك، فالكل ينشغل بالجمال الظاهر ولا يأخذ في الاعتبار أهمية الجمال الباطن. وهنا ابن القيم وهو زيادة الخلق هذا شيء زائد. إنما الأهم الأهم هو الجمال الباطن. وفسره كما قال جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء. فسر بأنه الصوت الحسن والصورة الحسن يزيد في الخلق ما شاء. فكل خلق الله جميل لكن تتفاوت أنظار الناس ومقاييس الناس في معنى ذلك إدراك الجمال الظاهر والجمال الباطل بيدرك به الجمال الظاهر بيبان بإيه؟ بيدرك بالعين؟ مش كده؟ أنت شايف حاجة حلوة قدامك فأنت تدركها بعينك وما الجمال الباطن يدرك به بالبصيرة اللي هي العين التي في القلب فبالبصيرة يدرك هذا عشان كده أصحاب البصائر وأصحاب الإيمان العالي هذا لما يتعامل مع إنسان ويبقى مش قادر مش عطيقه مش عارف يتعامل مع ده يدرك ببصيرته قبح صفاتي هذا مش عارف يتعامل كيف يدرك الجمال الباطن يدرك بالبصيرة بعين القلب التي تفتح لأصحاب الإيمان العالي طيب هو كل خير جميل وكل جميل خير إيه العلاقة ما بين الخير والجمال؟ قالوا الخير خير لكن إذا زي بالجمال كان أقرب إلى الكمال ويضربوا مثال إنه قد يوجد جمال ولا يوجد خير الله جل وعلا يقول ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم يبقى المشركة حلوة وجميلة لكن ليس فيها خير فلا يشترط أن يكون الجميل خير لكن قد يوجد العلاقة ما بين الخير والجمال بأن الاثنين لو وجدوا في الشيء بدأ أعلى حاجة في الدنيا يبقى وصل إلى منزلة الكمال واحد يعمر بالمعروف وبينهى عن المنكر هذا خير؟ خير لكن لو صار جميلا لما يستخدم الأسلوب الحلو المهذب والرفق ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يبقى وصل إلى منزلة الكمال في ذلك لما واحد يتصدق على فقير ومحتاج هذا خير؟ خير لكن إذا كان على طريقة علي زين العابدين الذي كان يروع عنه أنه كان يكرم السائل فيقول له أهلا بمن يحمل زادنا إلى الآخرة أهلا وسهلا أنت اللي هتاخد بزادنا وطعامنا إلى الآخرة لأنه يضعها في يد الله قبل أن توضع في يد الفقير كما كانت عائشة تقول رضي الله عنها فلما يبقى بالطريقة دي يبقى أكمل فقد يوجد الخير وتبقى تصرفاتك خير لكن فرق بين أن يكون خير فقط وأن يكون خير وجميل فإذا كان خير وجميل صار أكمل وأعلى منزلا طيب العلاقة ما بين الجمال والمنفع هو كل شيء جميل الواحد بينتفع منه قالوا الجمال في حد ذاته في منفع شخصيا الإنسان واحنا لما نبقى عاديين في مكان جميل فالواحد بيحس بنوع من الراحة النفسية مش كده بس شرط الشرط هو يترتب عليها منفع خاصة لي بصوا الآية دي وفيها تقرير المعنى ربنا يقول ايه ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ماشي بيتكلم عن هذه النباتات وجمالها وجمال خلقها وما أنعم الله به على العباد منها طيب بالله بعدها يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر ولا كلوا من ثمره إذا أثمر طرد يقول كلوا على اعتبار أنه هو المنفع ونحن نعمل أي بيعني أن نعود أشوف الأنهار والمزروعات وهذه وأنا بس هي كده مجرد وجودها ده في حد ذاته في خير لي آه مجرد رؤيته شكرا لما تروح تشوف مكان وتبقى فيه خضرة ويكون مكان مليء بالأشجار وتحس بالمعاني دي وتبقى عايز تروح تزور الأماكن دي والناس تروح للمتنزهات والحدائق وكذا علشان خاطر يعني يريح نفسه ويريح حياله وهو. لأن في حد ذاتها رؤية الجمال منفع لكن لما قال انظروا إلى ثمره يبقى النظر في حد ذاته تلبية لحاسة الإبصار إلى المشهد الجميل ولذلك لم يكن كلوا اعتبر أن النظر في حد ذاته منفع كبيرة للإنسان ثم بعد ذلك تأتي المنافع الأخرى بس أهم منفع هنا بالنسبة له في هذا الصياق التفكل الذي يأتي له بهذا النفع العلماء يا جماعة مقسمين الأمور علماء أصول الفقه يقسم سائر الأمور إلى تلت أقسام يقولوا إما أن الشيء ده ضروري أو شيء بسموه حاجة، ثالث حاجة بسموه تحسيني أو تكميل. أديكم مثال عشان تفهموا الموضوع كويس أي حاجة في الدنيا بتاخد حكم من ثلاث عند الأصوليين وعند الفقهاء تاخد حكم من خمسة. يا إما اللي أنت بتعمله دواجب، يا إما بتعمله دا مستحب، يا بتعمله دا مباح، يا بتعمله ده مكروه، يا حرام. مالهاش سادس دلوقتي. الأكل والشرب ضروري تقدر الحياة تقوم من غير أكل وشرب ما تقدرش صح؟ فالماء والغذاء دول ضروريات طيب الدواء لو واحد عنده مرض معين لو لم يوجد الدواء ممكن يعيش بس ممكن هيبقى يعيش بمشق ويعيش بحرج ويبقى دايما عنده مشاكل في بعض الأشياء ما يقدرش يعيش من غير الدواء بس احنا بنقول على واحد عنده شوية برد واحد عنده كذا فهو يعني لو ما خدش الدواء مش هيموت يعني لكن هيبقى عنده مشق اهو ده اللي بيقولوا عليه الحاجة إذا لم يوجد يشعر الإنسان بالحرج، يشعر بالمشقة في الحياة طيب مثلا السيارة العربية بالنسبة الواحد ممكن تبقى حاجة أنا متواجد في مكان المكان ده لو ما فوجه سيارة هيبقى صعب عليها جدا التحرق بالنسبة الآخر في مكان فيه مثلا بعض المواصلات هتبقى يعني آه أفضل أن يكون عنده بس مش هتفرق قوي معاه فتتفاوت التالتة دي اللي هي التحسينيات الكماليات زي البيت وجود مثلا الأشياء الأساسية اللي ما ينفعش يوجد بيت من غيرها الحيطان والسقف وواوا ما فيش بيت من غير كده دي ضروريات للبيت لازم يبقى البيت باب ما ينفعش. فوجود تلاجة في البيت في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده أمر حاج لأنه يشعر الناس بمشقة لو لم يوجد أما بقاش أمر سهل إنه بيجي بيخزن فيه طعام وشراب فعشان ما يبقاش كل شيء بيستهلك يوم بيوم فلازم يوجد هذه الأشياء فيشعر بحرج إن لم توجد لكن وجود نجف في البيت ده أمر تكميلي أمر تحسيني أمر جماليات وجود ديكور حلو في البيت فالجمال بيتعلق بأني واحدة بالتالتة إيه اللي أنا عايزة وصله إنه ما ينفعش يبقى يوجد جمال من غير ما يوجد الاتنين الأولين واحد يعني تتصوروا إنه قبل ما يجيب المهندس اللي حيبني جاب المهندس الديكور إحنا إسنا ما بنيناش أو طلع البيت مثلا عايز يجيب وراء حيطة يا حبيبي إحنا إذا ما ركبناش باب هتركب لي وراء حيطة هو كده بيشتغل في التحسيني قبل ما يشتغل في الحاجي والضروري فلازم يبقى السلم كده إن أنا الأول أشوف الضروريات وبعد كده أشوف الحاجيات وبعد كده يجي التحسينات تلاقي بعض الناس وهي في شراءه بالذات عند النساء إنها ما تبقاش عندها انضباط في هذا الأمر انت دلوقتي شوفي الأمر الضروري اعمليه الأول وبعد كده شوفي الحاجيات مش لازم دلوقتي قلب الصيغة شكلها مش عارف ايه عشان الناس تقول عليه ايه واحنا محتاجين كذا يبقى ما اشتغلش في التحسين والجمالي قبل ما اكون مخلص الضروري والحاجي فلازم المعنى ده يكون واضح عند الناس من المعاني الجميلة جدا المتعلقة بالجمال وانا بحضر لكم الدرس ان الفقهاء وضعوا معنى رائع جدا هم بيتكلموا في باب الديات في الواحد لو أزهق نفس النفس بالنفس وفيه الديا واحد قتل إنسان خطأ واحد بيسوق عدى قدامه واحد مهم قتل وخطأ فيه إيه الديا كاملة الديا دي قد إيه مئة من الإبل أو ما يوازيها لو النهاردة الجمل يسواله مثلا مثلا عشر تلاف جنيه يبقى أنت بتتكلم في مئة يبقى يطلع له قد إيه ده مليون يعني يعني أنت بتتكلم في مئة يبقى إيه ألف الألف يعني يبقى مليون. يبقى ديته مليون جنيه أو ما يوازي ذلك فالمهم قالوا إذا بقى قالوا لو لطم واحد إنسانا واحد يخنق مراته وراح ضربها بالألم فسبب لها عاهة العاهة دي عاهة مستديمة بحيث أنه هو ملهاش أي طريقة ان نحن نعالجها فصار في وجهه سوادا مزمنا قالوا عليه الدية كاملة إيه الارتباط قالوا أصل الوجه ده مكمن الجمال فاعتبر جمال الإنسان كنفسه شفتوا؟ يعني جمال الإنسان زيه بالضبط قالوا لو واحد حلق لإنسان شعره بحيث أذهب جماله لأن الشعر من جملة زينة الإنسان فحلق له شعره خالص وعمل له عملية بحيث أنه هو مش هيطلع الشعر ده تاني قالوا فيه هدية كاملة عليه أنه يدفع مئة من الإبل كأنه قتال شفوا قديه؟ فاعتبر من هذا المعنى خطورة شأن الجمال فجمال الإنسان هو هو يماشي نفسه الجمال له سمات وده بقى الحظ العد من الاسم السمات الأساسية أربع حاجات شروط للجمال عشان نقول الشيء ده جميل لازم يتحقق فيه أربع شروط الشرط الأولاني يكون سالم من العيوب ما يبقاش جميل وانت اشتريت أساس وأساس جميل جدا لكن بصيت لقيت الراجل خمك في حاجة وطلع فيه عيب معين فما يبقىش جميل دايما تحس انت انه آه هي جميلة جدا كذا وكذا بس العيب ده مقلل من المنظر الكامل اللي فيشعرك بانه الامر ليس في كمال الجمال فلابد ان يكون سالم من العيب شوفوا ربنا يقرر هذا المعنى فيقول عن جمال الكون أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أدي كده جماله وما لها من فروش ففاش عيب فلازم بيدي المعنى كده علشان يبقى جميل يبقى لابد أن يخلو من العيب. يقول الذي خلق سبع سماوات انطباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ابن كثير يقول ليس فيه اختلاف ليس فيه تنافر ليس فيه نقصان ليس فيه عيب، ليس فيه خلل عشان كده قال فرجع البصر ركز بص كويس شوف هل ترى من خطور هل ترى من خلل، هل ترى من عيب طب بص تاني، ثم ارجع البصر كرتين مرة ورى مرة ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حسير يعود البصر وهو لا يدري ولا يدرك شيئا من النقصان حتى وإن صار الواحد يحاول أن يتلمس أي عيب بكل ما يستطيع من قدره لا يستطيع لما يتكلم عن خلق الإنسان يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك شايف فيك يقول فسواك فعدلك لما وصف القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجة قيما هل ترى فيه من إعجاج هل ترى فيه من تناقض فيبقى أول صفة إيه؟ أن يسلم من العين فحقك أنت عشان تبقى أنت جميل جميل الصفات، جميل الأفعال. عشان تنال حظك من اسمه الجميل، ينبغي أن يكون عملك جميلاً سليماً من العيوب. إحنا لما ذكرنا اسم الله السلام، الله السلام، أي الذي سالماً من العيوب. فعشان كده جميل، سبحانه وتعالى، لأنه السلام الذي لا عيب فيه سبحانه وتعالى ولا عنده سبحانه وتعالى. شوف إحنا دلوقتي الصلاة ن فيها عيوب. تبقى صلاتنا مش جميلة يبقى أنت ما نلتش حظك من اسمه الجميل صح لأن فيها شوائب لأن فيها قلة خشوع لأن فيها توهن وصرحان صدقتك بتمنى على ربنا بها وساعات الواحد يتصدق وقولت أعمل إيه بعد كده ما والله طلعت صدق وعملت وبرده الرزق مش جاي تبقى صدقتك مش جميلة لأن فيها عيوب فإذا أردت أن تكون عند الله الجميل ليعاملك بجماله صفاته وفعله. فعليك أن تتحر هذه العيوب وتفتش عن هذه الأفات وتعالجها الصماء الثانية من سمات الجمال أنه الشيء كي يكون جميلا ينبغي أن ينتفي عنه العبث ما ينفعش يبقى فوضى بصوا لو الناس كلها قاعدة بتتكلم وده بيقول حاجة وده بيقول حاجة وده بيعمل كذا أو تلاقي حركتهم حركة فيها نوع من الفوضى الحياة كده تخش مؤسسة ما تعرفش تتكلم مين كل واحد يوديك على الثاني فوضى فهذا مكان لا جمال فيه ده مكان عبث الدنيا مش كده زي ما تمشي وخلاص فهذه عبث والعبث يتنافى تماما مع الجمال لأن الجمال تناسق وتوازن وإحكام لذا فالجمال لا يتفق أبدا مع العبث وإنما الجمال في المنهج وفي وجود منظومة مكتملة شوف ربنا لما يتكلم عن السماء الثانية يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ويقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين هي مش لعبة هي مش فوضى هي مش عبث يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبين ويقول خلق السماوات والأرض بالحق يقول أفحسبتم أنما ما خلقناكم عبثة تجاين تلعبوا متشكورة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 الموضوع ليس عبثا، ويبقى الواجب الثاني، الواجب الأولاني فتش عن عيوبك فأعمالك عشان عملك يبقى جميل، الواجب الثاني ما ينفعش عمل لا يكون له هدف ولا يكون له غاية ولا يكون له باع، لازم نمشي بمنظومة مش مشي كده وخلاص، إذا لابد أن يكون هكذا سائر العمل، شوفوا ربنا لما تكلم عن عاد قوم سيدنا هود وعدل عتوا في الأرض وكانوا من أكثر الناس قوة وطغيانا فلما ربنا ذكر صانعهم في بعض الأشياء كانوا يعملوا يجوا على مكان عالي جبل ويروح عملين بمصطلحتنا احنا دلوقتي ننطحة صحاب زي ما احنا بنعمل الأبراج دلوقتي ايه فايدة البرج ده تتفرج على الدنيا من فوق فهو كانوا بيعملوا الكلام ده فربنا سسمى فعلهم ده ايه قال أتبنون بكل ريع الريع ده المكان المرتفع آية علامة برج تعبثون بتعملوا كده ليه الفيضة لو هتبنوا المكان ده ليكون منارة للناس عشان الناس تعرف ان المكان ده هو كذا ماشي لو هتعملوا الكلام ده عشان استطلاع عشان تعرفوا مثلا في أوقات المعارك وا وا وا، ماشي انما انتم عاملينه كده وخلاص نزهة وفرجة ونوع من الطغيان وإظهار الجبروت في الأرض وان احنا يعني قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون فسماه عبث لأنه لا هدف له فأي شيء بتعمله ولا هدف بتعمله وخلاص يبقى هذا من العبث وهذا لا يسمى جميلا السمة الثالثة التناسق علشان الشيء يبقى جميل لازم يبقى شيء متناسق والتناسق هنا معناه التوازن التجانس اللون ده جنب اللون ده يمشي مع بعض يبقى متناسق الشكل ده مع الشكل ده ده شكل كذا ينفع مع الشكل ده يبقى متناسق حتى يسمى جميلا يبقى كل شيء مقدر كل شيء بنظامه كل شيء محكم كل شيء له موازينه وهذا ما وصف الله عز وجل به نفسه وقدره فقال إن كل شيء خلقناه بقدر كل حاجة مظبوطة يقول وخلق كل شيء فقدره تقدير يقول وكل شيء عنده بمقدار ولما وصف الكون الجميل وصفه بصفة التناسف فقال فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبان كل حاجة محسوبة ذلك تقدير العزيز العليم في يسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كل شيء كما وصف الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار لما ذكر الإنسان وخلق الإنسان قال قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره يبقى مقدر التقدير ده معنى التسوية والتعديل والتناسب متناسق بين العقل والجسم تناسق في الأعضاء تناسق في أجهزة العضو الواحد تناسق لما تكلم عن القرآن وصفه بذلك يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مش متناسق الكلام ده ما يمشيش مع الكلام ده لكن هذا في شأن الناس ممكن تسمع أي حد تلاقيه بيقول حاجة وبيقول عكسها بعد شوية لو واحد مدقق واخب باله من الكلام يقول مبدأ وما ينفذوش ويقول عكسه بعد شوي شأن البشر كده متناقضين إنما شأن كلام رب البشر متناسق ألف لامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهو في غاية الحكمة والدقة فهو لذلك جميل التشريع تلاقي متناسق المنظومة واحدة دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يحرم الربا ويوجب الزكاة تعالى بص لتشريع الزكاة تجد فيه جانب من النظام الاقتصادي العام أنه علشان مواساة الفقراء حتى لا يحدث نوع من الظلم الاجتماعي فيبقى فيه تناسق من معنى وهو في المجال الاجتماعي ركن مهم من أركان نظام التكافل أن المجتمع علشان يبقوا على آسرة واحدة وعلى وشيجة واحدة ومتمسكين علشان ما يحصلش حقد ما بين الطبقات فيبقى كذلك مراع من ذلك وفي ميدان الأخلاق هو عامل مهم في القضاء على الجريمة وأسبابها من حقد وضغينة تعال شوف لي الربا تجد أنهم لا يقوم على قاعدة الربح الحلال فهو يتعارض مع أصول النظام الاقتصادي أنه الناس يبقى الأساس البيع اللي هو المكسب والخسارة إنما النظام الربا مش كده تحط فلوسك في البنك وهتاخده ما هتاخده. كسب خسر ماليش ليش فده مش مبدأ وهو يؤدي إلى الخلل في التوازن ما هو المنظومة الاقتصادية العالمية والأزمة العالمية الاقتصادية دي حصلت عشان ايه ما هو عشان كده وهما نفسهم بيقولوا مش هينصلح إلا لما تكون الفائدة سفر أو ما يوازيها يعني. يعني في الوقت خاصة انه ما يتقاش في فائده وفي نفس الوقت هو استغلال لحاجات الناس وأزمتهم فهو يخل بالنظام الأخلاقي أنا محتاج فمضطر فأنت بتستغلني ده الحل إذ به تفقد روح التعاون والتعاطف عشان كده ربنا يجعل الأمر على غير ذلك يجعل هناك أجرا عظيما للقرد الحسن انت تقرض الله قردا حسنا نضعيفه لكم وده في حديث الناس مشغدوا لهم واحد جي استلف منك ألف جنيه تعرف ثوابها عند ربنا دي كل يوم حتى يؤدي لك ممكن ألف جنيه بس شهر محتاج ضرورة طيب ادته الألف جنيه الشهر اللي ما يسدده تأخذ أنت أجر صدقته يعني النهاردة يتحسب على أنك النهاردة اليوم ده أنت واخد ألف جنيه صدقه، كي أنك دفع ألف جنيه صدقه، بكرة كرة بعده كرة وهكذا فإن جاء في وقت الوفاء فاعتذر ومددت له في المدة أخذت ضعفيه يعني أنا جاء بعد شهر قلت له معلش والله الظروف وبتاع فممكن تديني شهر كمان الشهر الثاني ده تتحسب له كل يوم حتى الوفاء تتحسب له ضعفه، يبقى ضعف أجره ده في القرض الحسن شوفوا يجعلها على هالزي علشان لا تخل بهذه المنظومة منظومة المجتمع الواحد فهذا جمال التشريع وتجده متناسق دي بتؤدي الدي ودي بتؤدي الدي وهي منظومة واحدة ما فيش تناقض في التشريع عشان كده التشريع جميل تعالوا نشوف لما تكلم عن هذه الصمة الجمالية خلونا نعيش وياه في الجنة لأن الجنة جمال بقى كله شوف آيات القرآن لما تكلمت عن الجنة يقول إيه ربنا في سورة الزخرف ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إيه تحبرون؟ أي تنعمون وتكرمون ويأتيكم خير ربكم من الخيرات والسرور والأفراح واللذات عيش تحبرون تنعمون بعدين بقى بص هيبتلي يجديك مشهد بس المشهد متناسق يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب دلوقتي فيه أكواب الأكواب دي من ذهب كوبي بأنت لازم حتى تطعطاه فأنت بقى ملك في الجنة يعني ملك زمانك مش هتقوم تمد إيدك يجب لك فيجب لك خدم فيقول لك يطاف يجب لك لغاية عندك يطافوا عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيه ما تشتهيه الأنفس وهو شرب. فممكن يكون ساعتها عايز يبلع بقى بحاجة ياخد معا طعام ولا حاجة ففيه ما تشتهي الأنفس من طعام طيب ورائحة زكية وكذلك لا تقع عينه ممكن أي حاجة المشهد يتقلب فبيقول لك وانت تشرف ومرتاح وفيش أي مشاكل خالص عندك بقى ما تشتهيه الأنفس وتلذ أعين وأنتم فيها خالدون وهذا نعيم لا ينقطع انت رحت مكان عمرك ما كنت تتحلم ان انت تبقى موجود فيه ولحظ يقول يا لو أعدل في المكان دك شوية فقال لك لا ما تخافش هتعد فيه لغاية الآخر كل ما تشتهيه نفسك عشان يبقى الموضوع مكتمل تماما ومتناسق شوفوا آيات الإنسان والنساء صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في فجر الجمعة عشان تذكر المعنى الجميل اللي فيه يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة يبقى أول حاجة حرير يبقى أملس ويقولوا فيه هنا تناسق ما بين الثوب الأملس الجميل دوما بما يأتي مع بعضها متكين فيها على الأرائك هو لابس لبس ناعم وجميل والفراش ما فيش بعد كده ولا تقول لي ريش النعام ولا, ولا اللي احنا نعرفه ولا ما نعرفه متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرين ممكن تبقى في مكان وجميل ونام على ريش النعام لكن الحرارة طهقان عايز تكيف مش عارف عايش فيقول لك لا لا ما تخافش ما شمس ولا زمارير فدرجة الحرارة جميلة ودانية عليهم ظلالها وكمان انت قاعد والاشجار دي منزل عليك الظل بتاعها عشان تبقى كل الامور مكتملة ما فيش شمس وما فيش برد وقاعد في مستور عشان تبقى مستمتع بحياتك ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوف وتذليلة وانت قاعد كده الله الرمان جميل ده تشاور دي ينزل لك إلهانة ده كرة وذللت قطوفها تذليلة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويجي لك الشراب لغاية عندك الغلمان خدمك في الجنة يطاف عليهم بآنية من فضة وشوفوا تناسق الألوان اللي موجودة أصلا في الصورة اللون أبيض جميل وأكواب كانت قواريرا والإناء نفسه مصنوع بشكل رائع وجميل متناسق من حيث اللون ومن حيث الصنع قوارير من فضة قدروها تقدير كل حاجة مرسومة ومحصوبة بالملي ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة ولما تشرب الشراب بتاعك الشراب أصلا رحته حلوة ولونه جميل وطعمه مفيش أحلى من كده عينا فيها تسمى سلسبيلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة لما تشوف اللي جايين لك أصلاً الخدم لك دول لابسين ماذا؟ وشكلهم عامل إزاي؟ تحسب من بعيد أن أنت قاعد في مكان الآن باللقال والضرر حسبتهم لقلقاً منثوراً وإذا رأيت ثم يعني لو بصيت قوي وهناك ثم هنا بمعنى هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكاً كبيرة ليس كده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويوصف لك لبسهم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة ممكن كان جاب هنا في الصياق جاب الذهب بس عشان التنسق الألوان الجنة حلوة الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبقى احنا خدنا كم حاجة دلوقتي قولوا معاي أول حاجة سلامة من العيوب الأمر الثاني لا يكون عبثا الأمر الثالث قلنا إنه يكون متناسق الأمر الرابع النظام وإيه الفرق ما بين النظام والتناسق قالوا التنظيم يختص بتناسق الأبعاد بينما تبقى سمة التناسق عامة بتتكلم في الألوان في حدوده إنما التنظيم بتتكلم عن شيء مصفوف بطريقة معينة فنظام مش كده ربنا سبحانه وتعالى وصف بها ملائكته فقال والصاف صف. يقول وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لرحمنا الصافون الشيء ما يبقاش جميل وهو يخلو من هذه هذه الصفة التي هي النظام كده في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملاك عند ربها قالوا يا رسول الله كيف تصف الملاك عند ربها قال يتمون الصفوف الأولى ويترصون في الصف في الجهاد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً. صفا يبقى مصاما لابد أن يكون منظما وهذه الصفة أيضا وصفت بها الجنة متكئين على سرور مصفوفة يصف بها السماوات ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة فوق بعضها كل حاجة مرسومة صح مصفوفة بالطريقة التي لا يكون فيها تنافر كده خدنا الأربع صفات دول حتى تكون كذلك بأنت لازم تسلم من العيوب وتبقى أخذ بالك من معنى ده ولازم تقليك منهج ولك هدف ولك غاية ولازم الأمور تمشي في حياتك بتوازن أنا دايما أقول يا جماعة الملتزم هو المتزم أعطي كل ذي حق حق اللي تعلم وعمل ولم يدعو يبقى عنده خلل اللي بيهتم بحقوقه وبيسيب حقوق الآخرين يبقى عنده خلل اللي بيهتم بحقوق الآخرين ومعندوش أولويات سايب أبوه أمه ورايح يمد للغريب يبقى عنده خلل أعطي كل ذي حق حق أعطي نفسك حقها أعطي بدنك حقا أعطي زوجك حق أعطي أولادك حقا لما تبقى عندنا في حياتنا هذه الصورة من الالتزام يبقى هذه هي صورة الالتزام الحقيقي هو ده اللي اسمه مستزم الذي يعطي كل ذي حق حق عشان كده بتبقى بتتأثرها مشوهة ودايما أي اتجاه أو أي إنسان لما يوضع في هذا الاعتبار نجد الخلم عشان كده بنقول الأمة لا تنصر المفروض إن نكون متكاملين احنا مش هنوصل لدرجة الكمال بأي حال من الأحوال كلنا فينا نقص بس المفروض أن يكون الأمر كذلك لو في الأمة هذا ولو صار المسلمون هكذا متكاملين في هذا المعنى لصار الأمر شيئا آخر لكن احنا دايما واحد مهتم بحاجة وصيب الباقي ويبدأ ينقم على البقية إنه هم ما بيعملوش ده والتاني يقول له نفس الحكاية ما كل واحد باصص على الربع الخالي الربع الخالي اللي مش عنده انت ما بتتعلمش وانت ما بتعملش وانت ما عندكش أخلاق والدنيا مشه ما بين المسلمين بهذه الطريقة لذلك لا تمكن هذه الأمة بهذه الصورة أبدا إنما جيل الصحابة لاي جيل متكامل عايزين نختم فنذكر جمال الرب وجمال النبي و جمال هذا الدين بشكل عام أما جمال الرب تبارك وتعالى ابن القيم ليه كلام جميل بيشرح به حديث إن الله جميل يحب الجمال يقول إن هذا الحديث مشتمل على أصلين عظيمين أوله معرفة وأخره سلوك إن احنا نعرف إن ربنا جميل فنعرفه بكل جمال الأقوال والأفعال وجمال كل شيء فنعرف الله بالجمال الذي لا يمثله فيه شيء ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق هذا سلوك يبقى أي المعنى هو جميل وبيحب الجمال فهو بيحب أن انت تتكلم بكلام جميل وتبقى تصرفاتك جميلة ويبقى هيئتك جميلة يحب ذلك فلو أنت بتؤمن بأن الله جميل معرفة يبقى المطلوب منك سلوكا أن تكون كذلك فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه حب أن يرى أثر نعمته على عبده وتطهيره من الأنجاس والأحداث والأوساق والشعور المكروه ويصنع كذا وكذا من هذه التصرفات فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأكوال فبيقول إيه؟ الحديث ده حديث يشتمل أصلين معرفة الله جميل يحب الجمال سلوك تطبيقات أعمال عايزين نبقى عند الله من أهل الجمال الحقيقي الجمال الباطن اطهر قلبي جمال الظاهر إن أنا دايما أسعى في أن يكون تصرفاتي وأفعالي وأخلاقي دائما جميلة لا تناقض فيها ولا شيء من الأشياء التي ذكرناها طب النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كلمتين بقى حلوين كده عشان خطر ايه يعني تجددوا الحب في خلوبكم للنبي صلى الله عليه وسلم حين تتخيل وتتعايش مع جمال خلقته وقلقه صلى الله عليه وسلم القاضي عياض في الشفا يقول اعلم وفقني الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن القلق وجميع المحاسن هي هذه الصفة لأنها صفاته كمال والكمال والتمام البشر والفضل التام لهم صلوات الله عليهم وأعلاهم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عم بن العاص عن ذلك فيقول وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه صلى الله عليه وسلم وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطق لأني لم أكن أملأ عيني منه هيبة ووقار الوجه أبيض منير أضوأ من ضوء القمر لكن لا تستطيع أن تنظر في وجهه حياء وخجلا وهيبة له صلى الله عليه وسلم وصفى ابن بن مسعود عروة بن مسعود اللي بعطته القريش علشان خاطر يتفاوت في وقت الحديبية فقال عن شأن الصحابة في تفاعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما ألدى لما كان يتنخم نخاما النبي صلى الله عليه وسلم لو بسق أو تنخم أخرج من أنفه هذا المخاط كان أحدهم يختطفه فيدلك به وجهه وجلده من دلف في الدنيا لقد طفت على الملوك فما وجدت رجلا يصنع به من رعيته ما يصنعه أصحاب محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. صلّى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو جميل الخلق، كانت يده أملس وألين من الحرير والديباج، وجمع الله عز وجل في خلقه الجمال والهيبة، وقد صاحب جمال الصورة ظاهرة جمال آخر باطن. وهو الذي أثنى عليه ربه به فقال وإنك لعلى خلق عظيم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها صلى الله عليه وسلم وشوفوا الآية جميلة أوي. الآية قالت هو صار على خلق عظيم وحطت ثلاث أسس نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أعظم نعمة من نعم ربنا عليك أنك على خلق عظيم بعد الرسالة لكن في حقك أنت أن جعلك على خلق عظيم وبعدين جمع ما بين الخلق العظيم وما بين رفعته أجره فقال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فأجرك العالي العظيم هذا لن ينقطع أبدا لأنك على خلق عظيم وبعدين قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين من المهتدين؟ أصحاب الخلق العظيم ومن الضالين أصحاب الخلق السيء فوضع أسس لهذا الأمن اسم الله الجميل اسم جميل يبهج النفس ويسرها ويجعل الإنسان منا يحتاج إلى وقفه مع نفسه ليتصف بهذه الصفات صفات الجمال فكرين القانون كل صفة من صفات الجمال نصنع مثلها فيما يخصنا نحن كبشر وكل صفة من صفات الجلال نصنع ضدها فإذا كان عزيزا فنحن أذلاء اسم الله الجميل بيقول لنا خلكوا على هذا الوصف أن تكون خلقا جميلا من خلق الله تبارك وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونوصينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يتقبل منا ومنكم ربنا آتنا من كرحمة رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا